بسم الله الرحمن الرحيم هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبت له فجعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا إ هَدنهُ السَّبلَ إا شكرِر وَإَّا كَفُور إ تَدَنا للِكافِرِ نَساسِ لَ وَأَوْلَا لَ ووسعرا إ الأبرَ ل يَشْربونَ مِن كاسٍ كانَ مزاجهَا كَافُور عيني يَشْربُ بِهَا عبَادُ اللهَّ يُفَجرونَهاَا تَفجرا يفونَ بَِّذْرِ وَيَخَافونَ يمَن كَانَ شَرّهُ مُسْتطيرام وَيُطعمُونَ الطَّامَ عَ حُبِّهِ مِسكينَ وَيَتيمَ وَآصِير إِ مَا نُطَعمكُم لِجهَهِ اللهَّهِ لا نُريد مِنْكُم جَزَ أَوْ وَلَا شُكُر إِ نَخَافُ مِ الرّبِّنَا يَوْمًا عَبُ سَ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 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِم ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ وَحُلّ أساوَِ منِ ف الضَّة وَوسَقهُم رَبّهُ شابَطَهورام إنِ هذا كانََ ل جَزَأَ وَوكَانَ سعكُم مشكور إا نَحنُ نَ الزلن عليك الْ القرآنَةزلا فَصْبِ لِحُكممِ رَبِّكَ وَلا تُطع مِنهُ م آثِمًا أَكَفُور واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد لَهُ وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا